يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله جَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا الصور أن كذبوا أن كذبوا بأيات الله وكانوا بها يس 124. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضي يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك, فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَشِيرُونَ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 ثم إذا دعكم ثم إذا دعكم دَعْوَةً من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانت والذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون وَلَهُ وله المثل الأعلاف السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.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 فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا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 ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ذبا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ و ما آتئتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله تريدون وجه الله 111. الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم 112. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه سبحانه سبحانه تعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس بما كسبت أيد الناس بعض الذي عمل لعلهم يرجعون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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وإن كانوا من قبل أي نزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انتبه بهذه العميان ضلالاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف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 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مال بثو غير ساعة يقسم المجرمون مال بثو كذلك كانوا يأفكون. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فَيَوْمَ إِذِ الَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا الْنَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جَاءَهُم بِآيَاتِ اللَّهِ قُلْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُضْطَرُّونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ